وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى إدْرَعْنَا رَأً فَقَالَ لِأَهْلِي مُكْثُوٓ إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا الْعَلِيَ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَ فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخرى تجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ تَسْأَلُكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَرْهَيْنَاكَ إِلَى فيه في اليم فلينقه اليم بالساحل فلينقه اليم بالساحل ياخذ وعد لي وعد له والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اذ تمشي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 فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطناتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وعرا فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني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 وقد خاب من افترى فتنازعوا أَمْرًا بينهم وَأَسَرُوا النجوى قالوا إِنَّ هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما مالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى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 وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل ولتعلمن تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قَالُوا لَنْ نؤثرك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 ربه مجرم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنٌ وَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّةُ عَدِينِ تَجْرِي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 عن جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب صانحا ثم اتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري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 هم منا أوزارا من زينة القوم، هم منا من زينة القوم، فقدفناها، فكذلك القسامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم ولا 129. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقوني قال فما خطبك يا سامرين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 لنحرقنه ثم لنا في اليم آتيناك من, لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه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 لا ترى في عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذنه فهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم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 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب سدني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائم عدوا آدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدوك ولزوجك فلا يخرجنكما, فلا يخرجنكما من الجنة فتشق إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى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 فاكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق جنة وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى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 تَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَرَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُنْذَرُونَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِسَمَاءٍ وَأَجَلٍ مُسَمَّى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 أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل فنتبع من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى